ثَُّ خَلَقَنَ النُطُفَةَ عَلَقًَ فَخَلَقونَعَلَقَةَ مُبغةَ فَخَلَقونَ الْمُبوَةَ عِظَامًَا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمَا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمًَا ثَُّ أَن شَأنَّهُ خَلقَد آ آخر فَتَبارََك اللهَّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِي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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَمْ بِقَدَرِم فَأَسْكََّهُ فِي الأرْب وَإِنَّ عَ ذَهابِم بِهِ لَ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 Valahu shaa, Allahu la Anzalamala, in katemasam jarna فِي hadha fi eba in el awalin, بِهِ hua illa بِهِ bi hi feta قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا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 إن فِي ذَلِكَ لآياتاتِ وَإِن كَُّا لَ بَتَلين ثَُّ أَ شَأنَّ مِن بعدَعِْهِمْ قَرنًا آخَرين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 وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنِي الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ In ho inla rojlun iftara ala Allah kذiba, v oma nahnu lehu bimõminin. Qal rab in srni bima kذbun. Qal arma qalilin le yusbihun naadimin.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 ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكُرُ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولِ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أحادي Februar deli komi leju minun, summa russelna mu sewa eħħa bi eħatina u asulkanim mubin. Ila firrauna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 مَأْوًى وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُونُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 فَذَرهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ حَتَّىٰ يَحْزَبُون أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ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 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَذَّ ذَعَاذَابَ الشَّدِيدِ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 Subhana Allahi, jaz se ljubim, Alimil Ojbi, oščeh, da ti fete, Alimil Ušrikun, Korabbi, imeturien, imeju, Adun, Korabbi, fete, da ti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 In بِكَ zamo v aunque, Raadi, jeme objev, in os League eh od Travevé v od moveli za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 Femensekolet mevazinu hufe ula, ika humul muflejo. Women hoffet mevazinu hufe ula, ika ledina ho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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Fetterkotumum si krijan so en se ukum vikri, ukum minhum Inni jazaj tuhumulje ume bima قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قَالَ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم أَفَحَاسِبَتُمْ أن مَا خَلَقناكُم عَبَثَ وَأَكُم إلين لا تُرجعُون فَتَعَلَ اللَّهُ المَلِكُ الحَقّ ل إلَه إِللااهُ رَبُّ الْ العْشكَرم